بسم الله الرحمن الرحيم الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أقبل على الروح هو عنوان هذا اللقاء بهذه الأمسية المباركة لسعده جدا أن يكون معنا فضيلة شيخنا بذر محمد خضر حفظه الله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 وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذا المجلس وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح إنه خير مسؤول وأكبر مأمول نتذاكر أيها الفضلاء في موضوع مهم يحتاج إليه كل مسلم فضلا عن طالب علم وهو إليه أحوج بل كل سالك للصراط المستقيم يحتاج لاقبال على روحه بتكميلها بالإيمان وطاعة الرحمن سبحانه وتعالى وأصل هذا اللقاء قول الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وهذه الآية الكريمة قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيرها قد افلح من زكاها اي طهر نفسه من الذنوب ونقاها من العيوب ورقاها بطاعه الله الله أكبر تاملوا في هذه الكلمات النيرات طهر نفسه من الذنوب لأن الذنوب دنس يصيب القلب وإذا كثرت على القلب صار اسودا مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، كما في الحديث المعروف لديكم جميعا تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا فأيما قلب أنكرها لم يستجب إليها لم تدخل فيه أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء وأيما قلب مشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تصير القلوب على قلبين ابيض مثل الصفا لا تضره فتنه ما دامت السماوات والأرض وأسود اسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هوى فالذنوب دنس للقلب المفلح هو من طهر نفسه من الذنوب والمعاصي كيف لا ايها الاحبه والعلم نور يقذفه الله في قلب العبد كما قاله الامام ابن القيم والمعصية تطفئ هذا النور بحسبه المعاصي تخفت نور العلم ونور الإيمان في القلب والمعاصي تقذف في القلب ذلا لا ينزعه الله عز وجل عن العاصي حتى يتوب ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى يعيش في عزة الطاعة الله أكبر الطاعة عزة ولذلك كان بعض السلف يدعو فيقول اللهم أعزني بطاعتك اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك مصداق هذا من القرآن قوله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا أي فليطلبها بطاعة الله فلا سبيل له إليها إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى والحسن البصري رحمه الله في معرض حديثه عن أهل الدنيا الذين انشغلوا بها وألهتهم وظنوا أن السعادة في تحصيلها من المراكب العالية والقصور المبنية والأموال الطائلة ونحو ذلك من متاع الدنيا وملذاتها وشهواتها غرقوا في بحور الشهوات وبارزوا رب العباد بالمعاصي والسيئات ظنا منهم أنهم يعيشون دنياهم يقول لك عيش شبابك فتره وجيزه اعمل الدار تعمل بعدين لما تكبر وتعجز تمشي الجامع ها ومن يضمن لك انك تكبر ومن يضمن لك اذا كبرت في السن ان تتوب من يضمن لك وبالتالي لا بد ان تقدم لربك أفضل أوقات حياتك هذا الشباب شاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد قال الحسن البصري عن هؤلاء الصف الذين اكثروا من المعاصي والسيئات وجمعوا ما جمعوا من الدنيا وظنوا أن هذه هي السعادة قال إنهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم تأملوا يا إخوان فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصى يعني حتى لو ركبوا أحسن المراكب لذلك الوقت البغل يركبه الوجهاء وأصحاب الأموال أصحاب الدنيا وكذلك البرذون حصان قصير يركبه الملوك ومن كان على شاكلتهم من أصحاب الأموال والتقطق هي حكاية مشي البغل والهملجة هي حكاية مشي البرذون فهؤلاء وإن ركبوا أحسن المراكب ولبسوا أحسن الملابس وسكنوا أعلى القصور وجمعوا أكثر الأموال وحصلوا ما حصلوا من الدنيا، وهم مقيمون على مَعْصِيَةِ الله، فَإِنَّ في قلوبهم ذُلًّا أبا الله إلا أن يذل من عصى أي إنسان يعصي الله عز وجل يجد هذه الذل القلبية والضيق والشدة والهم والغم، لذلك يحتاج. السائر إلى الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلبه من دنس المعاصي والسيئة وأن يراجع قلبه بين الحين والآخر حتى تسلم له هذه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إذا المفلح طهر نفسه من المعاصي والذنوب ونقاها من العيوب اي عيب يلاحظه في نفسه يسعى لازالته بمعنى يعالج امراض القلوب فهذه القلوب تمرض وتقسو فيحتاج الى تليينها وإلى ملئها بالايمان ومحبة الرحمن واتباع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وإلى تليينها بالقرآن ولذلك كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يتمثل بقول القائل وواظب على درس القرآن فانه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي وواظب على درس القرآن فانه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي ورقاها بطاعة الله كل مرة تكثر من طاعة الله سبحانه وتعالى وتسابق في الخيرات والمبرات وتترقى في درجات الإيمان والإحسان وبحسب سيرك هنا في الدنيا واجتهادك وترقيك في طاعه الرحمن تكون هنالك منزلتك عند الله سبحانه وتعالى في الجنان ترقى لطاعه الله وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح وهذا سياتي معنا من اهميه العلم في حياه المسلم وفي حياه طالب العلم بخاصه وأهمية العمل في حياة المسلم وطالب العلم والعلم النافع هو الذي يثمر العمل الصالح ليس المقصود يا طالب العلم أن تستكثر من المعلومات العلمية وأن يقال لك درست ودرست ودرست وجالست وجالست وجالست ليس هذا هو المقصود وحصلت وحصلت وحصلت لا وإنما المقصود ما هو أثر هذا العلم الذي حصلته على نفسك بد أن تكون أنت أول من يستفيد من هذا العلم ثم يتعدى بعد نفعه إلى غيرك هذا هو العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح وقد خاب من دساها أي أخفى نفسه الكريمة التي ليست حقيقة بإخفائها وذلك بالتدنس بالرذائل والدنو من العيوب والذنوب وترك ما يكملها وينميها واستعمال ما يشينها ويدسيها وهذا قد سبقت الإشارة إليه يتجنب المسلم الذنوب والمعاصي والعيوب قال ابن القيم رحمه الله لو كانت النفس شريفه كبيرة لم ترض بالدم لو كانت النفس شريفه كبيره لم ترض بالدنى ولذلك بعض السلف قال إن استطعت لا يسبقك إلى الله أحد فافعل الله اكبر كن انت دائما من السابقين فاستبق الخيرات لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى هذه هي همة المسلم وهذا يدلك على همية العناية بالروح وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه أن الإنسان خلق من جسد وروح هذا الجسد خلق من الأرض والروح خلقت من ملكوت السماء وقرن الله عز وجل بينهما فمن فتح على جسده وأراحه يكون قد ضيق على روحه الذي يعتني بجسده والجسد يميل إلى الأرض يميل الكسل والخمول والدعاء والراحة والنوم أما الروح فتشتاق إلى عالمها العلوي الذي خلقت منه اشتاق إلى الجنة حي هلا لجنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المتيم اشتاق هذه الروح إلى ذلك المقام الذي خلقت فيه فإذا أعطاها ما تتمنى تعنى جسده يعني يكون قد ضيق على جسده لكن روحه قد وسع عليها ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يصوم حتى يعود كالخلال يعني يبقى ضعيف من كثره الصيام فقيل له في ذلك تكلم معه الناس في ذلك فقال إنما تسبق من الخيل المضمرة أو المضمرة الخيل المدمره ها هي التي تسبق السباق هي التي تكون في المقدمه اما الخيل المليانه تكون وين في المؤخره اشاره الى هذا المعنى ان الانسان لابد ان يعنى بروحه ولذلك قال ابو الفتح البستي رحمه الله تعالى في نونيته يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته؟ أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله من كبرها أي هذه الروح وكثرها ونماها بطاعة الله فهذا قد أفلح وخاب من صغرها وحقرها بمعاصي الله يعني إذا أردت أن تنتظم في سلك عباد الله المفلحين فلا بد أن تكبر من شأن نفسك. ولا بد من تنميها بطاعة الله سبحانه وتعالى وتخليها عن المعاصي والسيئات وتعالج العيوب والنواقص التي تطرأ على هذه الروح ثم أيها الاحبه هذا الموضوع من الأهمية بمكان كيف لا ونحن في زمان لم ولن يحاربنا فيه أعداء الإسلام غالبا إلا بتشكيكنا في ديننا في ثوابت الدين يعني الحرب الآن ما ماده زمان الحرب الآن بقت بالتشكيك في ثوابت الدين بإبعاد المسلمين عن دينهم ولذلك أوجدوا هناسا من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ولكنهم يشبهون ويزينون ويكتالون الناس عن الصراط المستقيم والدين القويم ومكنوا لهم فلا بد لكل مسلم ان يعنى بروحه ان يغذيها بالدين وأن يثبتها وأن يثبت الدين في نفسه كثبات الجبال الرواسي التي لا تتزحزح ما عنده مجال للشك أن يقوم بقلبه يقين عظيم حتى وإن عمل العاملون من أبواغ الغرب ونحوهم على أن يشككوه في هذا الدين يظل كالطوض العظيم والجبل الكبير الساكن الذي لا تضره رياح الفتن والشهوات أمر آخر بثوا شهوات كثيرة جدا تقبل يمين تقبل شمال تلقى شهوات منتشرة صار العالم كالقرية الواحدة كما يقال يمكن تتابع كل شيء في العالم الصالح والفاسد تستمع للصالح وتستمع للفاسد وبالتالي في خضم هذه الشهوات المنتشرة والمتكاثرة والتي قد تأتيك إلى مكانك لا بد أن تكون ثابتا لا تتغير لا تنجرف مع التيار السيل ما يجرفك تصليك ثابت على دينك ثابت، على مبادئك لا تساوم عليها. ثم لا بد أن تكون على ثغره من ثغور العلم والعمل والدعوة. الآن من أعظم الجهات في مدافعة هؤلاء الأعداء من الداخل او الخارج العلم. تطلب العلم وتتى في طلب العلم إن كنت طالب علم. وتجتهد فيهما إن كنت لك منبرا دعويا ومنصة دعوية ونحو ذلك تجتهد في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى والاستزادة من العلم دعو علم مع بعض وتجتهد مع ذلك بالعمل بمقتضى هذا العلم حتى يبارك الله سبحانه وتعالى لك في علمك فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم يبارك الله عز وجل لك في علمك ولو كان قليلا ثم تصبر هذا زمان الصبر لذلك قال الشاطبي رحمه الله تعالى في حرز الأمان وجدت التهاني في القراءات السبع وهذا زمان الصبر ملك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا لا إله إلا الله هذا زمان القابض فيه على ديني كالقابض على الجمر فاصبر وصابر ورابط واتق الله سبحانه وتعالى وأبشر بالفوز والفلاح. إذا هذه أهمية هذا الموضوع. ثم هذا الدين أيها الأحبة متين وقوي والله حافظه وناصره ولكنه مستعملنا جميعا في نصره هذا الدين. فلا بد أن نكون قدر المسؤولية. لا نتفرج ليس هنالك مجال لمتفرج أيها الأحبة. أفما جاء له الشيء اليسير الذي عندك قدم لهذا الدين ماذا قدمت لنصرة الدين انظروا إلى أعداء الدين كيف يجتهدون في تشكيك الناس في ثوابت دينهم فمن باب أولى وأحرى أن يجتهد أهل الحق في تثبيت هذا الدين في نفوسهم وفي نفوس المسلمين جميعا إذن الدين يحتاج الى اكفاء يحتاج الى من يقومون به حق القيام وينصرونه وياخذون هذا الكتاب بقوه الكفار الان يخططون تخطيط ليل نهار بالليل والنهار يخططون يضعون الخطط طويله المدى ها خطط طويله المدى خطه عشريه خطه عشرينيه خطه خمسينيه ها عندهم خطه بديله كمان يعني الخطه كما نجحت في واحده ثاني شنو بديله يحشد حشد ثقيل جدا في الخطه المعينه حتى تنجح من باب اولى ان تكون المدافع لهم اكبر واعظم تتحقق سنه المدافع بالعلم بالحجه والبيان الان اكبر ميدال الجهاد في سبيل الله الجهاد بالحجه والبيان وعلى هذه الثغور طلاب العلم طلاب العلم هم على هذه الثغور فاياك ثم اياك ان تتولى يوم الزحف فإن التولي يوم الزحف كبيرة من الكبائر نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه إذا هذه هي الأسباب التي بها تحصل المدافع بجانب الأسباب الشرعية كالدعاء والابتهال والتضرع والتذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك من الأسباب الشرعية لا بد من وجود أسباب حسية وهي أسباب المدافع الشرعية بالدعوة إلى الله بالوسائل الشرعية المتاحة رأى عمر رضي الله عنه وارضاه رجل ومعه جمل اجرب فسأله يعني لماذا هو لم يعالج هذا الجبل هذا الجمل؟ فقال إني أدعو الله عز وجل أن يشفي هذا الجمل يعني كأنه يقول أنا أخذ بي سبب من الأسباب التي بها أدفع مرض هذا الجمل. فقال عمر رضي الله عنه هل لا ضممت الى الدعاء هل ضممت إلى الدعاء شيئا من القطران ها هل لا ضممت إلى الدعاء شيئا من القطران يعني اخذت بسبب حسي ايضا بجانب شنو السبب المعنوي وهما امران متلازمان وهما من صميم التوكل من صميم التوكل ومن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن تأخذ بجميع الأسباب فتكتمل حينئذ الصورة ويحصل المقصود بإذن الله سبحانه وتعالى أمر آخر يجعلك أيها المسلم حريص على العناية بروحك والاقبال عليها وتقويمها وتطويرها وتنميتها وهو الاستعداد ليوم المعاد استعداد ليوم المعاد كل من عليها فان كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاس أما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعمل لهذا الشبر الذي في اخر حياتك اذا قصرت فيما سبق فلا تقصر في نفسك بالعمل الصالح الذي ينفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اعمل لما بعد الموت استعد للفوت كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الإنسان سيأتي ويقابله ربه سبحانه وتعالى ويكلمه كما جاء في الحديث الصحيح عند الشيخين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 ولو بشق تمر لا أود أن تعد السؤال جوابا أيها المسلم يا طالب العلم تأمل في مثل هذه الآيات فلقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة تركتم ما خولناكم فراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء فقد تقطع بينكم، وضل عنكم ما كنتم تزعمون، فتذكر الموت، وعمل له، ثم لا بد أن تكون صاحب همة عالية، مؤثرا في المجتمع، مصلحا له، وتأمل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الواحد منهم يساوي ألف واحد منهم يساوي ألف ولذلك بل أكثر لما أرسل عمر رضي الله عنه أرضاه إلى عمر ابن العاص مددا فكان عمر قد طلب من عمر رضي الله عنهما طلب مددا فأرسل إليه أربعة آلاف رجل مقاتل فقال له في كتابه أما بعد فاني أمددتك بأربعة آلاف رجل على كل ألف رجل منهم رجل على كل ألف رجل منهم رجل يعني قائد مقام الألف الله أكبر. يعني قوات هذا العدد أربعة على كل ألف قائد هذا القائد في نفسه يساوي ألف هذه الهمم التي ينبغي علينا أن نتشبه بها فلنتشبه بهم إن لم نكن مثلهم إن التشبه بالكرام فلا حد. قال الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعباده بن الصامد ومسلمه بن مخلد الله اكبر الله أكبر. ولذلك احرص ايها المسلم على ان تكون من السابقين ما تكون همتك ضعيفه همتك عاليه يكون لك تاثير على الامه بعامه وما ذلك على الله بعزيز تكون لك بصمة في تاريخ الأمة الإسلامية وابدأ بنفسك اولا اقبل على الروح واستكمل فضائلها ثم ابدأ بأهلك ثم بمجتمعك ثم بدولتك ثم بالعالم كله وما ذلك على الله بعزيز اتهد. كذلك الأعباء على أهل الاستقامة كبيرة وكثيرة وبالتالي يحتاجون إلى من يخففون عنهم ويقفون معهم وهذا شيء مشاهد الآن شوفوا المشايخ ذا مشغولين كيف والله لو مشيت بيت مع واحد من المشايخ قلت كذلك شوفوا المشايخ ذا كيف والله يتعجب. بعضهم لا ينام في اليوم الا ثلاث ساعات او اربع ساعات يحتاجون إلى من يقفون معهم ولذلك هذا يفسر لك أنه لا توجد كتابات عندنا في السودان مع ان في السودان هنالك علماء في مجالات متعدده لكن الخط عظيم يا اخوان والمطلوب منا كبير لذلك يحتاج هؤلاء المشايخ الى شباب يكتبون لهم مثلا وينسقون لهم برامجهم ويرتبون لهم ويأخذون عنهم العلم وينشرون عنهم هذا العلم ويحفظون لهم هذا العلم ونحو ذلك وهذه ثغرة كبيرة من يسدها إذا شغل الشباب؟ من يسد هذه الثغره بل ينبغي على الشباب ان يجتهدوا ويسلكوا سبيل هؤلاء الاشياخ حتى ينتشر العلم وتنتشر الدعوه الى الله سبحانه وتعالى كذلك من الاقبال على الروح ان تتجنب الهوى فإن الهوى لهو الهوان بعينه وصريع كل هوى صريع هوان، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ولذلك لا تتبع الهوى ولا تعجب برأيك دائما الشباب يعني فيه الإعجاب بالرأي اكسر هذا الأمر إن كان عندك اشكال في مسألة أو شيء من هذا القبيل شاور واسأل لا تعجب برأيك فإذا تبين لك الحق والصواب فخذ به ولا تكابر في الأخذ به واستشر أهل العلم استشيرهم في الأمور العلمية والأمور الدعوية بل حتى في الأمور الخاصة استشر أهل العلم حتى لا تتخبط خبط عشواء في الليلة الظلماء فأهل العلم هم لك مثل الآباء بل أعظم لأن هذه أبوة دينية هذه أبوة دينية يأخذون بيدك إلى طريق الاستقامة ويجنبونك سبل العطب بعض الشباب يريد أشياء سريعة طلب العلم مثلا داري غير تفسير يقول يا اخي المجلدات دي كثيره احنا في زمن السرعه ها دارينا المختصر المختصر اما المجلد الاصلي ده والله ما في زمن يا مولانا وده كبير دي شنو مختصرات بعد شويه كتيبات بعد شويه مطويه ها بعد شويه عباره عن شنو لوحه في الواتساب يكتب عليها حديث أو حديثين أو فائدة أو فائتين هذا غاية ما عنده من علم أين الدروس أين حفظ المنظومات والمتون السلف كانوا يحفظون الكتب السلف كانوا يحفظون الكتب كتب كامله يحفظون بعضهم يحفظوا حملة بعير حملة بعير <تصفيق> وبعضهم يحفظ حمل قافله قافله فيها خمسين بعير البعير الواحد يساوي مكتبه مكتبه كامله آه يعني خمسين مكتبه لا اله الا الله اين هذه الهمم وبالتالي طالب العلم لا يسير مع الناس ما يقول يا, يا مولانا لزمن السرعه لزمن السرعه فحياة خفيفة خفيفة كده. نعم الأشياء الخفيفة عندها مكانه وعندها وكتاب. لكن انت كطلب علم مطلوب منك أن تجتهد في طلب العلم أكثر وأكثر وأن تقرأ أكثر وأكثر لأنك ستؤدي ما قرأت لازم تضرب تضروب بعدين انت ما ممكن يكون عندك سندويشات بس ها؟ أو ملصقات بس لا لابد أن تدرس العلم وتعرف أصول العلم وتمشي في العلم بخطى ثابتة راسخة السبب يا إخوة في هذا الأمر هو عدم الصبر عدم الصبر فالدرس يريد أنه ينتهي سريع سريع زمان الدرس زمن طويل فينبغي على طالب العلم بخاصه ان يكيف نفسه على الصبر يصبر ولا يخفاكم ان الله سبحانه وتعالى قال وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا الله اكبر لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون ولذلك قال بعض السلف بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ثم تأمل في حال السلف كيف حصلوا هذا العلم تعبوا وسهروا وتغربوا وعالجوا الفقر والعوز تعبوا في تحصيله تعبا شديدا مكثوا سنين عددا في تحصيل هذا العلم من باب اولى ان نترسم خطاهم وأن نعود انفسنا على الصبر على العلم قديما العلم كان يؤتى ولا ياتي الناس كان بالسافر بقي بن مخلد رحمه الله يا من الاندلس الى العراق لقي الامام احمد راجلا مشي على اكرم يسافد كله ما شاء الله كريم وهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول شربت بولي في هذا الشأن مرتين يعني كاد أن يهلك في القفار الصحاري كاد انه يهلك طعام انتهى مويت انتهت قرب يموت حتى يستبقي رمق يسير فقط ها؟ ويأخذ بسبب للنجاة ولو يسير اضطر إلى هذا الأمر مرتين كاد أن يهلك انظروا إلى تعب هؤلاء الناس هؤلاء إما وهم الناس وهم الأكياس رحمهم الله تعالى ثم لا بد أن تلتزم هذا فرع ما سبق تلتزم ببرنامج علمي أنت تقول يا مولانا والله يا أخي مشغولين شغلة شديدة من الصباح نيجي داخلين بالليل، آه مقدر والله يا مولانا ما أعرفينا ماشيين على وين، آه أنت درت دقيقة لكن لما نيجي وقت العلم وقفه، أمي شطلوا علم وتعال درت دقيقة تاني، لما نتجي وقت الصلاة وقفها أمي صلي وتعال راجع تاني درت لكن ما ممكن تكون لاف ويتلاف بوره. هتكون لها في صينية إذا <تصفيق> ما حتصل لشنو؟ للمطلوب هتكون مدردق كده ومدردق معاها إلى أن ينزل بك هاذم اللذات ومفرق الجماعات وتندم ولا تحين مندم وتقول رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت لا إله يقال لك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعث ولذلك جاء في تفسير قوله تعالى رجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه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 تركوا ما هم فيه وأقبلوا على بيوت الله. الله أكبر. الدنيا ما تشغلنا يا جماعة عن الآخرة، لا تشغلنا عن طلب العلم، لا تشغلنا عن العبادة والطاع. تغفل حوانيتهم طوالي. مش المسجد وحتى في المسجد الدنيا دي خلوها برا. ما دخلوا بها المسجد. ما زي قصة الزوال. قال للإمام الصلاة تكون دي ناكسة الناس اختلفوا صلاة رباعيه قال الإمام نقص رجع الناس بعد الصلاة واحدين قال له نقصت قالوا صلاه له صلاة تامة نقصت الصلاة تامة ناكسة تامة لهم جاءهم قال يا جماعة كده أقف أنا عندي أربعة دكاكين أربعة دكاكين في الركعة الأولى بجرد الدكان الاول الرجعه الثانيه بجرد الدكان الثاني في الثالثه الثالث في الرابعه الرابع لكن الله يزولكم ده ما خلنا اجرد الدكان الرابع فدحين الصلاة دي ناقصه لا اله الا الله محمد رسول الله الدنيا بره هناك مع الحذاء بعد ما الحذاء هناك بيقولون على بيوت الله سبحانه وتعالى يذكرون الله بقلب خاشع يستحضرون انهم بين يدي الله سبحانه وتعالى يعطون كل ايه حظها من العبوديه الزائده على مجرد تلاوتها يقبلون بارواحهم على خالقهم سبحانه وتعالى يسعدون بهذه المناجاه وبهذا اللقاء لربهم سبحانه وتعالى لذلك ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن حال أحد السابقين وهو ينتبه من نومه ويقوم إلى الوضوء بقلب خاشع ويصلي صلاة مدل ويصلي صلاة محب لا صلاة مدل يرى أن أعظم نعم, نعم الله عليه أن أقامه وأنام غيره وأهله وطارد سواه وإذا قرأ القرآن في صلاته أعطى كل آية حظها من العبودية الزائدة على مجرد تلاوتها. يعيش مع القرآن يعيش مع الآيات حتى يفاجأ بأذان الفجر يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد القلب والبصر يسعد ويأنس بهذه العبادة وهذه الطاع فواجه أعمالنا تنقضي والقلب محروم ما ذاق لهذا لذة سوا الله أن يعفو عنا ويصلح حالنا ولذلك أقبل على الروح في جانب العقيدة والتزكية والعمل اعتني أولا بالعقيدة الصحيحة التوحيد الخالص تعلم التوحيد وقرأت في كتب التوحيد وتدرج في درجات التوحيد واحرص على العمل النافع يكون لك حظ من العبادة حظ من الصوم حظ من قيام الليل حظ من سائر أعمال البر والإحسان تحرص على تزكية نفسك ما تهم من نفسك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وتأمل في قصة أبي بكر بن عياش رحمه الله الامام الراوي عن الامام المقري والقاري عاصم ابو بكر بن عياش لما حضرته الوفاه بكت اخته وجزعت فقال لها ما يبكيك انظري الى تلك الناحيه واشار الى ناحيه في البيت انظري الى تلك الناحيه فاني قد ختمت فيها القران ثمانيه عشره ختمه ثمانيه عشره الف ختمه ثمانيه عشر ختمه دي في البيت غير ختمات الصلاه وغير ختمات التعليم انه جلس يعلم الناس القران كما يعلمهم الحديث في ختمات ثانيه لكن الختم في الحته المعينه دي ثمانيه عشر الف ختمه وهذا إبراهيم ابن هاني النيسابوري لما كان عند الموت أهله ظنوه مفطرا وإذا به صائب سبحانه. نزلت به سكرات الموت هو صائب أتوا له بماء فقال هل أذن المؤذن؟ قالوا لا فرفض الماء وقال له كيف تصوم أنت على هذه الحال؟ فقال لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون شان اللحظه ديك لحظه الموت ولحظة الفوت لا بد ان تعمل يكون لك عمل نافع عند الله سبحانه وتعالى فحي هلا ان كنت ذا همه فقد حدا بك حاد الشوق فطوي المراحل ولا تنتظر بالسير رفقه قاعد ودعه فان العزم يكفيك حاملا وابدا بنفسك لا تنتظر اليك زور من اللحظه من الان ان كنت مقصر وان كنت باديا فاستمر فانت في خير وعلى خير والى خير ان شاء الله سبحانه وتعالى إن كنت غافلاً مقصراً فتدارك تدارك ابدأ بنفسك ما تقول يا اخو الله فلان أنا وفلان ديل أنا وفلان فلان دا نمشي للشيخ فلان هيا يا شيخ نجيك يوم شنو عليهم كدو يوم كدو خير إن شاء الله ندرس كتاب شنو كتاب كدو طيب جاء اليوم الموعود وجاء اليوم الموعود تصل علي صاحبه هيا فلان الليلة موعدنا مع الشيخ ها جايز الله يا أخي ما في طريقة والله مكيدة انشغال بأمور ليست هي أساسية ومن فتح على نفسه باب مشغله فتح الله عليه أبواب يفتح ربنا يفتح لك أبواب من المشاكل شن كده لابد التزم هذا أمر لا تجعله على هامش حياتك هذا تجعل طلب العلم والاهتمام بالعبادة والطاعة ونحو ذلك الاستقامة تجعلها علىها هامش حياتك كان لقيت زمن مشيت وما لقيت زمن ما مشيت تمشي الدرس مرة وتغيب مرات لا تكون مثل العامة الذين يجعلون هذه الأشياء على هامش حياتهم حتى الصلاة بعض العوام يجعلها على هامش حياتهم يقول لك يا مولانا الصلاة لكن الله البيع ليس ما في النهاية بالليل يصليهم كلهم مع بعض. يقوم ويقعد. صلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. آه. يقول لك ربنا بيتجبلك. يرقد نوم. لا ما تجعل هذه الأشياء علىها مش حياتك. تجعل طلب العلم علىها مش حياتك. بعد داك إيه دورك أنت في الأسبوع الجاي. صاحبك يكون هو نشيط. تصل عليك كهذا فلان. الليلة موعدنا مع الشيخ. جاهز. تقول تقول يا اخي والله يا اخي ما في طريقه والله الليله كده خلنيها ان شاء الله الاسبوع الجاي ها الشيخ لما نشوفهم ذاتهم ما جادين يقول الله للشباب دين ما جدين طلب العلم يا اخوه يحتاج الى جديه ان تقدر المسؤوليه هذه مسؤوليه هذه امانه في عنقك زي ما قلنا جبال هذه ثغرة بثغرة أنت الآن في ثغرة من الثغور تخيل نفسك انت في جهاد في سبيل الله مستقوك ثغرة قال لك الثغرة دي ما سمسكك والزماء دافع عن المسلمين هتخليها وتمشي لا هذا من التولي يوم الزحف هذا من التولي يوم الزحف كده بعض مشايخنا كان يرى إن التقصير في طلب العلم أو إهمال طلب العلم هذا من التولي يوم الزحف لا من التولي يوم الزحف لذا كده لابد أن تقدر الأمر تأخذ بجدية هذه أمانة وهذه مسؤولية أنت مسؤول عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى وأكرم بها وأشرف بها من مسؤولية أنت سائر على خطى الأنبياء واتباع الأنبياء على خطى أتباع الأنبياء ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين لا يوجد من هو أحسن منه وأشرف منه ولذلك ما تتنازل ما تقول يا يأخذ مسؤولية لكي أخليها واترك الاستقامة لا هذا أعظم كمان هذا تولي ومزحف أعظم من الأول هذا أعظم من الأول بل لا بد أن تحمل الراية وأن ترفعها لعالية لا لا وأن تنصر دين الله سبحانه وتعالى ما استطعت إلى ذلك سبيله أقبل على الروح أيضا بالعلم علمها والعلم حياة القلوب العلم حياة القلوب وبه تتعرف على ربك سبحانه وتعالى فتعبده حق عبادته أبو عبد الرحمن السلني رحمه الله قرأ على زيد بن ثابت القرآن أكثر من ثلاث عشر سنة عشر سنة وأقرأ في حياة عثمان رضي الله عنه إلى أن جاء زمن الحجاج سمن ذا كل يقرأ القران فذكر له في مجلسه ذكر له حديث عثمان رضي الله عنه أرضاه الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه فقال إيهن هذا الذي أجلسني هذا المجلس هذا الحديث هو الذي أجلسه هذا المجلس يعلم الناس من خلافة عثمان رضي الله عنه وارضاه إلى وقت الحجاج ابن يوسف هذه خيرية عظيمة خيركم من تعلم القرآن وعلمه فأنت يا طالب العلم في خير وأنت داخل في هذه الخيرية ولك نصيب منها بحسب أخذك بها ولذلك اعتني بالقرآن درس القرآن ده ما تفرط فيه ما تقول والله يا أخي درس القرآن ده بيتعارض مع البرنامج بتاعي وبيتعارض بتاعي لا خليه في زمن مناسب والزمن ده ما تفرط فيه يعني ما تشغل نفسك باشياء في الزمن ده زي ما انت بتكون حريص على الدوام دوام العمل تمام وحريص على زمن البيعه ونحو ذلك من الدنيا احرص على زمن القرآن وزمن الحلقه وزمن القراءه على الشيخ اشد من الاول لانه ديك دنيا ودين ان تقدم الدنيا على الدين هذا يقبح جدا بطالب العلم يقبح جدا يطالب العلم أن يقدم دنيا فانية على دين باقي ولذلك لا تؤثر الدنيا على الدين وايضا لا تهتم بأشياء صرافية وما تجالس ناس عندهم اهتمامات بأشياء صرافية وإنما جالس من يذكرونك بالله سبحانه وتعالى ويذكرونك إذا نسيت ويعلمونك إذا جهل أما أهل الدنيا وأهل التخصصات في الدنيا وأهل الأهواء من باب أولى لا تجالسهم واستمع إلى قولي مصعب ابن سعد قال لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إلا إحدى ثنتين ما تجالس لك واحد مفتون بالدنيا كويس؟ إما أن يفتينك فتتابعه مثلا زول مفتون بتجاره معينه بس طوالي يقول لك التيار والتيار والسلعة والسلعة وطلعنا ونزلنا ومشينا وجينا فإنتوا عشوين تقول الله ما شاء الله يا شغلة دي سمحك دا. تخش فيها تشغلك عن طلب العلم بل تشغلك حتى عن العبادات والطاعة تخليك في وادي وطلاب العلم في وادي تاني لانك جلست هذا المفتون بهذه الدنيا اما أن يفتنك فتتابعه مثلا انت تكون طالب علم وحالك كويس أه؟ شويه حاجه بعد شويه تخشى لك في ركش زي ما يقول الشباب <تصفيق> وتفتن مع اهل الرقشات اطلع أه؟ عنا ونزلنا وحصل وما حصل مفتاح فتتنازل شويه شنو يضعف دينك تضعف شنو استقامتك شويش شويش شويش. بعد يكون في وحش بينك بينها الاستقامة طلاب العلم هذا خطر شد. حتى في نفس المجالات ما معناه إنه السوق لا لكن خليك برضه مع إخوانك يعني. <تصفيق> كويس خليك مع إخوانك ما معناه تما تاجر في الموادر وتاجر في العربات لا تاجر في العربات تاجر في المواتر اشتغل في السوق أي لكن خليك مع إخوانك لا تجالس المفتونين. خالطهم على حذر خالطهم شنو على حذر وكن كالسامري اذا لمسته لكن اخوانك ديل خليك معهم شنو قلبا وقالبا ما تبتعد منهم فإنما يأكل ياكل الذئب من الغنم القاسي متى ما تركتهم وذهبت مع المفتونين ستفتن عشان خليك مع اخوانك قريب منهم خليك مع المسجد خليك مع حلق القران خليك مع حلق العلم إن التزم ببرنامج ثاني انا اؤكد التزم ببرنامج علمي وعملي برنامج علمي يكون عندك حلقه القران لا تفرد فيها كويس ادخد لنفسك زمن تختم فوقه وتعود فوقه وتمشي لقدام ما ترجع لورا دروسك العلميه اللي انت ماشي عليها ما تقصر فيها عندك درسين في الأسبوع ثلاثة دروس أساسيات في الأسبوع محاضراتك الشهرية اللي بتحضرها ما تقصر فيها إلى اخره هذا الجانب شنو؟ العلمي يكون عندك برنامج علمي مواظب عليه غير منقطع عنه برنامج عملي يكون عندك تربية لنفسك يكون عندك صيام اثنين وخميس ثلاثة أيام من كل شهر وإلى آخره يكون عندك قيام بالليل ثلاث رقعات خمس رقعات سبعة رقعات تسعة رقعات حداشر رقع بما فتح الله عز وجل عليك بما يتوافق مع نفسك وخذ نفسك رويدا رويدا حتى تستقر وتستمر على طاعة الله سبحانه وتعالى ولذلك قال بعض السلف خطمت نفسي بخطام فجعلت أسوقها إلى الخير سوقا ربطت بخطام كما تربط الناقة بخطام وجعلت أسوقها إلى الخير سوقا يعني اعتادت الخير وبقت مواتية بقت مواتية إذا كان بتحرم وبتعاند انت لو خليت تحرم وبتعاند هتحرم معاك العمر كله لكن لو عالجت ومسكت وسكتا وتتعود بعد بتكون تكون تمشي معك عادي جدا من غيري تعب كذلك قال فإنه لن يخطئك منه إلا إحدى ثنتين إما ان يفتنك فتتابعه وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه يعني يا إما يسوقك معه عديل يا إما يؤذيك يغير عليك قلبك ويغير عليك استقامتك وتضعف فلذلك مثل هؤلاء تخالطهم وزائلهم حذارا وكن كالسامري اذا لمسته تديهم حق المسلمين العام لكن إخوانك كن معهم واصبق نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا تعد عيناك عنه كذلك رعاية الوقت أقبل على الروح برعاية الوقت فوقتك أنفس شيء تملكه والوقت أكثر ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع لأن الوقت هو الظرف الذي به تقع الأعمال تقع فيه الأعمال الوقت ظرف تقع فيه الأعمال فلا تضيع وقتك نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ كذا ما تمل وقتك بأشياء انصرافيه أشياء غير مفيدة اجعل وقتك مليء بطاعة الله سبحانه وتعالى بالعلم النافع والعمل الصالح وعلم نفسك المواضبة علم نفسك إنك تواضب على شيء معين في طلب العلم وفي العمل ولابد تتعلم المواضبة لابد تقهر نفسك دي تقهر قهر على إنها تواضب لأنه كما واضبت كل مرة حتلف يمين وتلف الشمال ومحتمال تمشي بعادلة طوال أه؟ كده ينتج نوع علم نفسك على المواضبة علم نفسك على الاستمرار ولذلك عائشة رضي الله عنها تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان إذا عمل عملا أثبته الله اكبر كان إذا عمل عملا أثبته ثبت ولذلك ما كان يترك قيام الليل عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدمه عليه الصلاة والسلام وسئل أي العمل أحب إلى الله قال الدائب الدائب والمواظب على الأعمال سبب في محو الخطايا والسيئات كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه عند الإمام البخاري رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام فرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا لأن مالة لا متوالية مستمر كذلك عود نفسك على الاستمرار وعلى الثبات لكل إلى شأو العلا حركاته ولكن عزيز في الرجال ثباته عزيز في الرجال ثباته لابد تعود نفسك على الثبات في زمن المتغيرات الثبات في زمن المتغيرات عالج الفتور ولا تسترسل مع الفتور الفتور شيء يصيب النفس وداء يصيب النفس وعيب يصيب السالك إلى الله عز وجل لكن لا بد من علاجه بسرعة لو اصابك الفتور تعال يطوالي سريع ما تتوانى ما تسترسل مع الفتور لكل عمل شره ولكل شره فتره فمن كانت فترته إلى سنه فقد اهتدى ومن كانت في شر ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل وبالتالي احرص على علاج الفتور وقتيا سريع تعالجه مباشر ما تتوانى، ولذلك قال عمر رضي الله عنه وارضاه إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل وإذا أدبرت فألزموها بالفرائض. إما نفسك يفتح يفتح الشرح يكون عندك همة عالية اجتهد في النوافل اجتهاد شديد لما يصيبك الفتور لا تغلب على الفرائض الفرائض ما تغلبك يعني مهما انشغلت انشغال شديد بالدنيا أو أي انشغال آخر لا تغلب على الفرائض أبدا وأخيرا اختم لكم بمثال يدل على اهتمام طلاب العلم بالعلم والمسابقه فيه والهمه العاليه فيه وهذا المثال يتعلق بالقران اورده الذهبي في تاريخ الاسلام قال محمد بن علي السلمي قمت ليله لاخذ النوبة على ابن الاخرم ابن الاخرم مقري من المقرئين الكبار قال أنا قمت بالليل عشان آخذ الدور بتاعي على ابن الأخرم يعني بجول الحفاظ طلاب القرآن طلاب العلم يقرأ عليه ويصححوا عليه ويسمع له وما إلى ذلك فقال قمت ببدري لاخذ النوبة على ابن الأخرم قال فوجدت قد سبقني ثلاثين قارئا يعني تخيلوا زول قام الساعة اثنين صباحا مش المسجد قال أنا الليلة إن شاء الله حكون أول زول أول زول يقرا على شنو على الشيخ بس دخل كده لقى نامه ثلاثين ثلاثين قارئ أمامه يأخذون النوبة على هذا المقري انظروا إلى هذه الهمم العالية لكن اذا انت ما تستنى الشيخ يجيك او تقام لك دوره كويس او نحو ذلك انت خذ لنفسك برنامج يمشي عليه حتى لو اضطريت تمشي للشيوخ في بيوتهم ان شاء الله تاخذ مع الشيخ عجلة دقائق بس انت برنامجك يكون ماشي ومن سار على الدرب وصل والعلم مشروع حياتك والقرآن مشروع حياتك ما تستعجل لكن اثبت واستمر واستقر أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحزن وصفاته العليا أن يوفقنا جميعا لكل خير اللهم وفقنا لكل خير واصرف عنا كل شر وضير برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن استغفرك واتوب اليك